ثَمَنَ خَافَ مِنْ نَصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِسْمَعْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يَا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 من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه ثدية طعام مسكين، فمن تطلع خيرا فهو خير الله، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.